وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاعوت يريدون أن إلى الطاعوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم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 سهم جاءوا الله وفسعوا لهم الرسول وجد الله تواب رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجوا بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا فضيده ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدننا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدننا قيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام